وتقر وتوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوضوا في حديث غيره وإنا ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم